ثو اطرينو ثو الله اكبر الله أكبر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 سارعوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاطبة المكدبين هذا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِذَمْ سَمِعُوا قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُظَاهِرُونَ عَلَى سَمْعِ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 وَمَا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا طلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 وَيرِيلُ نَأْوُبُ عَلَيْهِمْ وَلَضَّانِ مِين وكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ طَولَهُم إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا بِأَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَبِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئسمة والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم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 لتُصِدونَ وَلا تَعونَ على حَذِ والالوسُول يَدُعوكُم في أُخْرىَكُم فَأَثَابَكُم غَبَّ بِغَم ففَابَكُم غََّا بِغَم لِكَ تَحزَنوا على مَا بََكُم وَلا مَا أَصابَكُمْ واللهَّهُ خَبير بِماَا تَغْمَلون ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسٍ يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أمتهم يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يقولون لَوْ كَانَ لَنَا يَقُولُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنْ الْأَمْرِ مِنْ شَيْء قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يَخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ ما لا يبدون لك يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إلى وَالْيَوْمَ حَصَلَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالو لاخوانهم وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله حصرة يجعل الله ذلك حسره يجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون ولئن متتم او قتلتم ولئن متتم او قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمه من الله انت لهم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 وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وَمَا كانََ لَِبين أََغُل وَمَ يَغل الْ الأْتِ بِمَا غَلَّ يومَ الْ القامَ ثمُةُ وَف كلُلُ نَفْسٍ إَّا كَسَبَت وَهُم لا يُقون أَفَمَن التَّبَ يِضْوانَ اللهَّهِ كَمَ ب أَ بِسَخَطٍ مِنَ الله وَمَأْووجَهًَّا وَبِبْسَ المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعذبهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اولما اصابتكم مصيبه قَدْ اصبت مثلها قلتم ان ما هذا قل هو من عند امر بسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوما ثقل جمع فان باذن الله وليعلم المؤمنين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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله ورد وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْتَقَلُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا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 انما نمني لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهما انما نمني لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء ابي غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك لما قدمت ايديكم وان الله ليس يظلم من للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم, فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس دائقة الموت كل نفس دائقة الموت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 تُبنَ في أَموالِكُمْ وَأَ حُسكُمْ وَلا تَسمَعَُّ منِن الذيينَ عوتُ الكِتابَ منِن قَِكم وَلا تَسمَعَُّ منِنَ الذيينَ عوتُ ناتوبا في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ناتوبا لنفي اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا الا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ هُوَ لَهُمْ تُلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوا وَرَاءَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ أُغُورٍ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَدِيلٍ فَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْنَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَرْهَقُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يَخْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ وَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَاجِئَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختباق الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وأعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ بَقِنَا عَذَابَ الْنَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا ذِي الظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ رَبَّنَا إِنَّا سُمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي بِالْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا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 ذَكَرٍ او اُنثىَ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحت ثوابا من عند الله وما عند الله ثوابا من عند الله والله عندو حسن الثواب الله اكبر الله اكبر الله, أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَإِ منِنْ أَهْل الكتابابِلَ مَْ يُؤْمِنُ بالِالناهِ وَمَا أُزِ لَ إلَكُمْ وَماَا أُزِلَ إلَم وَإَِّ أَهْلِ الكِتابِلَ مَ يُؤْمِن بالِاللهِ وَمَا أُزِ لَ وَمَا أُزِلَ إلَهِم خشعينَ للَّم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 يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منهما ذكرا وانثى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خبتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث وارباع فإن خبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فانصبن لكم من شيء منه نفسا فقولوها نيئا ام مريئا ولا تهتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبَطَنُ اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَأَنَشُؤُوا مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حصيبا للذيك نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللمساء نصيب مما ترك الوالدان وللمساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قد منه أو كذر نصيبا مفروضا واذا حضر القسمه اولوا القربى واليتاما والمساكين فرزقوهم منه وقل لهم قولا معروفا واليتيم الذي له تركو من قلده ذريه ضعافا فليتقوا الله فمن يتق الله وليقل قولا شديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن انثا او اكثر من اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحده فلها النصف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 آباءكم وأبناءكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا بيكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد, وصية من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الدمر مما تركتم من بعد وصية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 من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عظيم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله يضر ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين الله الله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر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 إِ مَ التَّْوبَت علىى اللهَّه للَِّذينَ يَعْعملَونَ السّ أَبِجَهلَةٍ ثمَُّ يتُبونَ مِنْ قَلبٍ فَأُولائِكَ يَتُوبُ اللهَّهُ عَلَيْهِمْ وَوكانَ اللهَّهُ عَليِيمًا حَكيمَا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 فَإِن كَرِهْتُمُ النَّفْعَ عَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نِفَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن تَأْخَذُوهُ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 إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 وَرِزْقَ مَاتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ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 فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله رفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم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 كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا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 ّجَانُ قَوَّامُون عَلَ النِسَ إِ بِمَا فَضْلَل الللهَّهُ بَعْضَهُمْعَلَى بَعْض وَ بِمَا أَن فَقُ مِن أَموالِهِمْ فَ الصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حَافِضاتٌ للِغَبِ بِمَا حَفِظَ الللهَّ واللا تِ تَخافُونَ نُشوزَهُ نَّفَعقُوهَّ وَجرون فيِي المَضاجَ وَضْرِبهُ فإنْ أَطَعنَكُمْ فَلَا تَبَووا عَلَيهَّ سَبِيلَ إِ اللهَّه كَانَ عَِيَ كَبيرَا وَإِنْ خِفْتُمْ شقاقَ بَنِي مَا فَبععْثُ حَكَمَ مِنْ أَهْل وَحَكَمَ مِنْ أَهْلهَا إريديدَ إِسْلَ حَ وَفِْقِ اللهُ بَْنَهُمَا إِ اللهَّه كََ عَليمًَا خَبيير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 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب مَن كَانَ مختالا فخورا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 وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا دَاعِيَهُمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ الله وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا مَا تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُ تُم الضَّ أَوْ على سَفرٍ أَوجَحَد مِنْكُ مِنْ الغَائِطِ أَلَ مَسْتُم النِسَ أَفَتَََّمُ صَعيد أَولَ مَسْتُم مِسَ أَفَلَمْ تَجدمَا أَفَتَََّمُ صَعداًا طَب فَمسَحُ إن الله كان عفوا غفورا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعَ وَأَنْظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 أَم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وَاَتَيْنَا آل اِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَاتَّبَعَ بِجَهَنَّمَ سَائِرًا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً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 ياهَا أََّينَ آممَنوا أَطيعُ اللهَّه وَأَطيع الرسُولَ وَُول الأمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعتُم فيِي شَئ فَرُدُّوه إ اللهَّهِ وَإِن غُءِ فَرُدُّوه إ اللهَّهِ وََّسُون إنكُم تُم ذانك خير واحسن تاويلا الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 وإذا قِيلَ لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا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 أَلاَئِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بليغا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 الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 وَلَوْ أَنَّ كَتَبَنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ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 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين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 الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 إلَ ف قُرَيْشٍ إلَ فِيهِمْ رِرحْلََ الشتَاءِ وَصَّييف فَلِْعْبُودُ رَبَّّ هذا البَيتَِّ أَطَعامَهُم مِنْ جُوعي وَآمَنَهُم مِنْ خَو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 الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولكلا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه تباركت ربنا وتعاليت اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأموالنا من المحرمات والشبهات وأعيننا من الخيانة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعود بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم وسع ونور عليهم قبورهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم اهدنا وسددنا يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة مباركة يا الجلال والإكرام واجعل لنا لسان صدق في الحاضرين والآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين واجعلنا فيه عندك من المقبولين اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وفي الرخاء من الشاكرين ولك في جميع الأحوال من الذاكرين يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أموالهم وأموى وأولادهم وأملاكهم يا قوي يا عزيز اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وأمان وطمأنينة ورخاء يا كريم يا وهاب يا قوي يا عظيم اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر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 kıvam